118. فلا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود 110. وطلح ولا أطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا لِأَصْحَابِ لأصحاب اليمين مِنَ من الأولين وثلة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 ولقد علمت نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحروثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟